شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر Wszystkich jesteśmy w stanie znaleźć się w tym momencie. Wszystkich شر حاسد اذا حسد